اللي قادره عالتحدي التحدي المواجهه واللي قادره في خوفها تعلم احتجاجها تبقى هي دي الاحد انها تقول الف لا لو لقيت ايامها مش ماشيه بمزاجها اللي رفضها وجودها يبقى صد خانه حد بيعملها باستهان صاب تتحا بصور سهل لو تغضب تصور كبريها مناعه تلعب دور الجبانة عفيسة <تصفيق> ملكة وصيفة. عفيا زعر عفيا زعر ولا واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفه عافية زوني طول انا صاحبه بحول مش هباب مكسور ولا بنيوم ضعيفه عافية زوني شايفة اني مكاني فوق واللي عاشت ملكة مش هتعيش مش هعيش قلبي شايفه مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت ليا حس مش هبطل اضحك حتى فعز عز حزني مش هعيش قلبي شايفه مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غيز بإذنى مش هيشغل ليه بس مش هيسكت ليه حس مش هبطل دحكي حتى فعز الحزنى فاصلت قصي عاف يا جاري لما صحتك احنا اشهب مقصوره ولا من ينضار الفاري فوق عاف يا زول الشايف اني ما عارفه وال عاشت ملك ابو شط